Yeah. Mm -hmm. إنما نطعمكم لوجه Eupo mô I'm ويفقون فيها كأسا كان Why ثياب سندس قدروا واستغرقوا وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شر ويفقون فيها كاسا كاسا कौन है et you mm -hmm. No, no, no, Bye. والظالمين أعذ لهم عذاباً أليما بسم الله الرحمن <تصفيق> ألم يجدك يسيرا فَأَنْبَارَهُمْ ووجدك الله Lately ألم يجدك يتيما jeden <تصفيق> ألم يجدك the فإذا فَرَضْنَ تَطَاوَعْنَ وإلى خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل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 ما يكببك بعض بالدين. أليس <تصفيق> <تصفيق> الله بأخك من